وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةً أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَقْوَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى فالمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نزير من المذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون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 وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكور